ولا تلتفت إلى ما يقال ارنعب واسرح و... وامرح وفعل ما تفعل لا تفعل إلجأ إلى الله إلجأ باب الله لا تدري هل الله جل وعلا قدر أن تبقى أربعين خمسين ستين أم لا فإذا ما بلغ الولد السابع علمناه هذبناه لأنه أصبح مميز دعوناه إلى الصلاة أمرناه بالصلاة بالصيام إذا بلغ العاشره ما صلى ضربناه جلدناه حتى لا يأتي وعمره الخامس عشر إلا وقد استقام على أمر الله لكن الحاله التي نحن عليها نسأل الله أن يغيرها إلى أحسن حال وأن يبدلها إلى أحسن الأوضاع اسمعوا لي قاسي ولكن والله لا أريد إلا الخير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 لي ولا لنا في الجوار عشرين عام ولما كنت جارا لي وأنا جار لك أنا أرجوك تقرضني ثلاث ملايين ريال لأننا ما علمنا ما تعبدنا الله به ولأننا ما درسنا ما أمرنا الله جل وعلا أن نعلمه وندرسها، فكيف نربي الأولاد ونحن على هذا الحال وكيف نربي الزوجات ونحن على هذا الحال ما خصصت لنفسي ساعة في اليوم من 24 ساعة أجعلها لزيارة مسجد في أي بلد من بلاد المسلمين وعلى حلقة في أي عالم من علماء المسلمين أو أنني أخذ كرات أخذ كتاب في الحديث في الفقه في التوحيد في التفسير أذهب إلى عالم صالح تقي أسمع منه حتى أعرف كيف أطيع الله كيف أعبد الله هل فعلنا ذلك؟ والله اعلم وهو الموفق للصواب والهادي الى سواء السبيل حديث اخير في فضل عيسى ذكره الامام مسلم في هذا الباب وهو ما روى ابو هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال راى عيسى بن مريم رجلا يسرق رأى عيسى ابن مريم رجلا يسرق وعيسى رأاه بعينين وهو متأكد أنه سارق فقال له عيسى عليه السلام يا هذا سرقت أنت سارق فقال السارق كلا والذي لا إله إلا هو أبدا ما سرق نفى السرقه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 نسبت إليك ليس واقعا ولا صحيح ومن هنا قال بعض أهل العلم إن القاضي لا يحكم بعلمي القاضي رأى السارق القاضي رأى شارب الخمر يشرب لكن لا يحتج على السارق على شارب الخمر ويقيم عليه الحد لأن القاضي نفسه رأى لا بل يطلب شاهد, شاهد شاهدين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 له إسماعيل وله إسحاق إسماعيل أبو العرب وإسحاق أبو يعقوب يعقوب إسرائيل وذرية إسرائيل من بعد إلى موسى عليه السلام فأبو الأنبياء الكبير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 يقول الله أزر عنه وأما أبو إبراهيم ما دخل النار وليس مشرك ولا كافر كيف يكون أبو إبراهيم وكيف يكون أبو أب لنبي أو ولد لنبي في النار هذا لا يعقل سبحان الله الجنة والنار بيد الله يفعل الله تعالى ما يشاء ويختار العباد خلق الله خلق الله تعالى, خلق الله تعالى خلقاً وقال هؤلاء للجنة ولا ابالي وخلق الله تعالى خلقا وقال هؤلاء للنار ولا ابالي فالامر امره ازر ابو ابراهيم وكان ازر يصنع الاصنام ينحت خشب حجاره يجعلها اصنام ويبيعها وكان يامر إبراهيم بأن يبيع الأصنام وهو فتى صغير يأخذ إبراهيم الأصنام ويذهب إلى السوق وينادي عليها إبراهيم من يشتري ما لا ينفأه ويضره إلهام من الله كل من سبع من يشتري ما لا ينفعه ولا يضره لا لا مدام ما يفعه ولا يضر لمن يشتريه ويعلن لأبي يابت لما تعبد؟ الشيطان لما تعبد ما لا ينفعك ولا يضرك صراحة يقول لأبيه ذلك أنشاه الله تعالى نشأ خيرا ولما كبر وعقل وأرسل صلى الله عليه وسلم أنكر على أبيه وأنكر على قومه عبادة الأصنام واحتج عليهم بحجد ذكرها الله تعالى لنا في كتابه العزيز فإن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أراد أن يستدرج القوم لما رأهم يعبدون الأصنام الأوثان يعبدونها ما معنى يعبدونها هل معنى يعبدونها يعني يقولون إنها تخلق وترزق لا ما يقولون هذا وإنما يقولون لأن الشرك إنما بدأ من عهد نوح وبعث الله نوح إلى قومه لأنهم يعبدون ود والسواع ويغوث ويعوق ونس أصنام ماذا يقولون؟ يقولون هذه صور لصالحين وهؤلاء الصالحون مقربون عند الله وما داموا مقربين عند الله نحن نستشفع بهؤلاء الصالحين ونتوسل لهم إليهم حتى يخبر الله عنا ويضخلنا الله جناته لأننا مذنبون هذا البلاء من هنا الموضوع كالحالة اليوم هذا ولي وهذا صالح وهذا وسن وهذا بلغ اليقين وهذا غوث وهذا بدل هؤلاء مقربون عند الله ونحن مذنبون اذا ننظر لهم نذبح لهم ندعوهم نناديهم عند الشدائد لا تنسني نظرة انا في جوارك انا في حسبك من يستطيع يتكلم مالي سواك إن لم تاخذ بيدي من ياخذ بيدي يا جماعة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 ارفع هذه النار حتى أقع في الأرض ولا أصاب بسوء لكن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام قال لجبريل نعم لي حاجة لكن حاجتي إلى الله أما إليك فلا أنا ما أحتاج إليك أنا أحتاج إلى الله ولو صلب منه جاز جبريل موجود قادر الله جل وعلا مكنه هذا لا يعتبر شرك ولا يعتبر كفر ولكن قوه ايمان الخليل دعته الى ان يرد قال له لا اما حاجتي اما اليك فلا انا حاجتي الى الرب قال الله تعالى قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم النار تحرق تلتهم تاكل الغث والسمين تاكل الحجر والمدر تاكل الشجر تاكل كل شيء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 وباسها زال ولذا امر الله تعالى النار قال الله تعالى للنار قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم وقع ابراهيم في مخرط بستان ملتف بالاشجار وله سرير وانبسط وكيف عليه وعلى نبينا افضل الصلاة والسلام والنار النار لا اثر لها تاكل بعضها وإبراهيم عليه الصلاة والسلام لإيمانه ويقينه بالله تعالى واعتماده عليه وصدقه مع ربه جل وعلا جلس حتى زالت النار أتوا ينسمسهم ماذا حتى عظام إبراهيم تتلاته وتذهب وإذا بإبراهيم في النار على تركي ولوا الأدبار خجلين ما استطاعوا أن يقابل إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام ما دعاء أحدا ولا رجاء أحدا وإنما قرع باب الله جل وعلا لأن الله تعالى يقول وإن يمتسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو ويقول جل وعلا أمن يجيب المضطر إذا دعاه أسلوب تحدي أخبروني من الذي يقوى على نجير المضطر غيري أنا الإله الذي بيدي ملكوت كل شيء والله ما قدرنا الله حق قدره ما عرفنا مقام الله انزلنا غير الله تعالى مقام الله بل ان الباب اعطى غير الله تعالى حق الله الله جل وعلا لا يعطي الله لا يمد الله لا يرزق الله لا يغفر الا اذا قرعنا باب غير الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه والحمد لله رب العالمين قال الامام مسلم رحمه الله باب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 يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرّاه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها في الدرس الماضي كان الكلام على بعض فبائل الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام الأمة الذي قال الله تعالى في شأنه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 بأن يقع الخلاف بين سارة وهاجر ويأمر الله تعالى إبراهيم أن ينقل هاجر ومعها رضيعها الصغير إلى هذا الموضع فأتى إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وألقاهما في هذا الموضع وما كانت إلا دوحة إلا شجرة ومعالم البيت لا تعلم وأظهر الله تعالى لإسماعيل ولأمي هاجر الماء ما زمزم وساق الله تعالى جماعة من العرب من جرهم أتوا وعندما رأوا الطير تنزل في هذا الموضع وفيه هاجر وفيه ولدها إسماعيل استاذنوها في أن يقيموا معها فأقاموا معهم شريطة أن يكون لهم حق في المام وافقوا على ذلك نزلوا بالموضع كبر إسماعيل تزوج من جرهم ولد له أولاد وهم أبناء إسماعيل العرب المستعربة العرب بايدا بادوا وهلكوا قوم ثمود قوم هود فصم جديد أولا ولوا ما لهم أثر أخذهم الله تعالى أخذ عزيز, عزيز مقتدر عرب عاربة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 ظل البيت على هذا الحال بعد ذلك بنته جرهم بنته العمالقه بنته قريش وعمر النبي عليه الصلاة والسلام يومها 35 عام اشترك في البناء قريش هم الذين اختزلوا من البيت الاختزال الذي نرى بنوا البيت مربعا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 توسي أبو بكر عمر عثمان علي تولى معاوية اليزيد إلى زمن عبد الملك ابن مروان وقع ما وقع بين عبد الله بن الزبير وبين بني أمية رميت الكعبة بالمنجنيق انهدم جزء من الكعبة اتتبى الأمر لعبد الله بن الزبير ولما استتب الأمر لعبد الله بن الزبير عبد الله بن الزبير ابن العوام بنى الكعبة على غرار ما تمنى رسول الله أدخل هذا الجزء وفتح الباب الغربي وجعل الباب الشرقي ملازقا للأرض من يدخل ومن يخرج قتل عبد الله بن الزبير عاد الأمر لعبد الملك بن مروان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 أفضل الصلاة والسلام قال الله تعالى للخليل وأذن في الناس بالحج يأتوك رجال وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم قال إبراهيم يا رب من يسمعون يأتين من كل فج عميق ليشهدوا ملافع لهم قال إبراهيم يا رب من يسمعني؟ لأن الله قال له وأذن وأذن في الناس الأذان الإعلام الأذان الإخبار قال يا ربي من يسمعني؟ قال يا إبراهيم إنما عليك النداء وعلي البلاغ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 أو لبيك اللهم لبيك بالعمرة يا رب معنا يا رب أنا أريد أن أجيب نداءك الذي دعاني به إبراهيم الخليل إما بنية الحد أو بنية العمرة نويت أحرم عقب الإحرام حالا تعلن لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك فصلى الله على نبينا محمد وعلى جدي ابراهيم الخليل عليه الصلاه والسلام خليل الله سبق لنا الكلام إلماما على ان اختتنا بالقدوم او اختتنا بالقدوم اما بالقدوم بتخفيف الدال او بالقدوم بتشديد الدال اختتن اجرى عملية الختان ازال الغلفه القطعه التي تغطي الحشفه حشفه الذكر الرجل أزالها إبراهيم بالقدوم القدوم آلة النجار أو بالقدوم وجاز بالقدوم أو بالقدوم فإذا قيل بالقدوم القدوم اسم موضع بالشام معلوم إلى اليوم إبراهيم اختتن هنالك عليه الصلاة والسلام لأن الختام من سنن الفطره الله جلب الناس على أمور عليهم أن يأتموا بهذه الأمور هذه الأمور التي فطر الله جل على الناس عليها قديمة من الْأَزْلَ. كان عليها آدم كان عليها أولاد آدم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 من الإبط من الأظافر ينبغي للمسلم أن يعنى بهذا الأمر الاستحداد ندف الإبط حلق العانه يعني إزالة الشعر الذي يكون على العانه تقليم الأظافر قص الشوارب لا حلق الشوارب حلق الشوارب مثله امر منكر يزيل الشوارب بالكلية امر لا ينبغي لمسلم ان يفعله لان لا يتسبب بالمجوز ترك الشارب بالكلية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 على راس سيد الخلق صلى الله عليه وسلم له لحيه تملى صدره اذا قرأ تحركت لحيته ان عن السنشاق عند الوضوء نستنشق الماء من الفطره من سنن الفطره غسل البراجم مواضع العقد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 عضوا عليها بالنواجد عضوا عليها بالنواجد وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار هذا معنى السنة في عرف رسول الله في عرف الصحابة في عرف علماء إلى أن جاء المتأخرون من الفقهاء فجعلوا لنا اصطلاح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 الأمر ليس على هذا الحال الأمر ليس على هذا الحال من السنن ما لو تركه الإنسان عاقبه الله تبارك وتعالى لأن المقصود بالسنة إذا اطلقت في عرف الحديث بمعنى المنهج المسلك المسار الشرع الذي تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بهذه المناسبة أريد أن أنبه على أن هذه سنن الفطره كتقليم الأظافر جزة شارب نتف الإبط حلق العانه لا ينبغي للمر أن يمضي عليه أربعون يوما لم يفعل ذلك الإسلام دين نظافة الإسلام دين كمال الإسلام دين طهر اذهب أيها الأخ إلى بعض البلاد المتمدنه وانزل في أعظم فندق فندق شرة ما إلى ذلك انظر كيف هؤلاء المتمدنون يغتسلون الغسل عندهم أن يتابمين شفا تبل بعد ذلك يمسع بها جسده هذا هو أقول هذا الكلام عن علم، أقول هذا الكلام عن معرفة، أقول هذا الكلام عن رؤية بالعين. من شباب يمسح رأسه، وهي منسنة، أو يدخل في داخل الحوض، يملأهما، يغتسل بالصابون، يدلك وما إلى ذلك، ثم يسرح الماء، فيأتي آخر ويفعل كما فعل. وإذا باستئاب منتنة المناسب منتنة الأعضاء منتنة وما إلى ذلك تعال إلى مسلم فقير لا مال عنده لأن العبرة ليست بالمال يغتسل يوم الجمعة من راسه إلى أخمص قدميه لأن من غسل واغتسل يوم الجمعة ودنا إلى الإمام وصلى مع الإمام غفر له ما بينه وبين الجمعة الاخرى وزيادة ثلاثة ايام عشر ايام لا يغتسل بمنشفة يمسح بها جسده فقط وانما ياتي بالانام ويغسل راسه وعلمنا النبي كيف يغتسل اولا يحثو اولا يخلل قبل ان يحثو قبل ان ينزل تحت الدش يخلل شعر الراس يتوضأ اولا هكذا كان النبي يفعل يمضمض استنشق استنذر يغسل وجهه يديه اليمنى اليسرى يمسح الراس يقبل ويدبر يسد المسام في هذا التخليل لأنه يصاب بمرض لأن الماء الذي ينزل من الدش أو المغراب عندما يصيب الراس حالا يصاب بزكام يصاب بمرض فرسولنا قبل خمسة عشر قرن سن لنا أننا إذا ما أتينا للغسل قبل أن نصب الماء تخلل تسد المسام بعد ذلك تأخذ الإناب تفرغ الماء بعد ذلك تفك الدش تغسل, تغسل جميع شعرك يوم الجمعة غسل الجنابه جامع امرأته خرج منه الماء أولجت المرأة مقدار الحشبة يجب عليه أن يغتسل يجب على المرأة أن تغتسل لو آت امرأته كل ليلة وجب عليه أن يغتسل كل ليلة واسمعوا ما قال رسول الله إن تحت كل شعرة جنابة إن تحت كل شعرة جنابة فاغسل الشعره وانقل البشر تغتسل للعيد تغتسل للاحرام تغتسل لدخول مكه تغتسل للوقوف بعرفه كل هذه سنن شرعها لنا رسول الله والله لا توجد في غير شريعه الاسلام لا عند المتمده ولا المتحضره ولا المتخلفه ولا المتزندقه ولا المتفيهقه لا توجد وإنما توجد في هذه الكتب التي تركها لنا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم دخل في الإسلام اليوم عليه أن يغتسل غسل الإسلام جيء برجل يسمى ثمامة بن أثال اوتي به أثيرا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 خرج النبي من حجرته أتى الى تمامه ما وراءك يا تمامه قال تمامه ان تقتل تقتل ذا دم وان تمنن تمنن على ذي ذمة ان مننت علي فانا ذو ذمه لا بد من يكافيك وجازيك وان قتلت يا محمد لي دم ولي عشيره وقبيله لا يدعون دم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 يقول سمامة أنا كريت أن يتحدث العرب بأنني ما أسلمت إلا خشيه من السيف ولذا لم أدخل في الإسلام حتى حل وثاقي وليسمع العرب الآن أنني مسلم وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنه معتمر وأن الصحابة أخذوه وهو في طريقه إلى مكة فأذن النبي له أن يذهب فذهب وامتهى من عمرتي فقالت له قريش إن ثمام صبع رجع إلى دين محمد قال والله ما صبوت ولكنني اتبعت دين محمد قلب شرح بالإسلام فأسلم والله لا تأتينكم بره إلا إذا أذن لكم محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم ياتي البر القمح من نجد فيا قريش انا من الان اخبركم انه لا ياتيكم اي شيء من نجد الا اذا اذن محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم الشاهد من هذا الكلام ان عندنا في الاسلام غسل يسمى غسل الاسلام من دخل في الاسلام اغتسل من ارتد عن الاسلام نسأل الله العافية والسلامة ثم عاد إلى الإسلام وجب عليه أن يغتسل المراه الرجل وتزيد المرأة بأن عليها أن تغتسل للحيط تغتسل للنفاذ تغتسل إن شاءت للاستحاضه هذه أحكام وأمور دونتها دواني الإسلام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 إذا سنن الفطره لا ينبغي أن يمر علينا أربعون يوم ما تعاهدنا هذا الأمر نصف الإبر حلقة العانة قصة الشارب تسريح اللحية تقليم الأظفار غسل البراجم الإسلام دين نظافة الإسلام دين كمال الإسلام دين فور أما الختان فإن إبراهيم أَخْتَتَنَّ والأنبياء بعد إبراهيم أَخْتَتَنَّ يزيلون الغالفة حتى تظهر الحشفة للرجل المرأة إن شاءت اختتنت أو ختنها آلها إن شاءوا وإن شاءوا تركوها على الببر جلدة إذا أريد ختان المرأة أزيل شيء قليل منها حتى تعظم شهوتها فإن أراد الولي فعل وإن أراد الولي ترك وأما الرجل فقد ذهب جماعة كبيرة من أهل العلم إلى أنه يجب عليه أن يختفي، يزيل هذه الغلفة لأن هذه الغلفة تحبس لنا نجاسة النجاسه عندما يتبول لا بد ان يبقى من البول شيء والنبي يقول استنزه من البول استنزه من البول فان عامه عذاب القبر منه ورأى قبرين بالمدينه مر عليهما وهما في القبو قبرين قال انهما يعذبان وما يعذبان في كبير اما احدهما فكان لا يستبري من بوله لذا نزيل الغلفه حتى تظهر الحشفه كما فعل ابونا ابراهيم الخليل عليه وعلى نبينا افضل الصلاه والسلام والختان يسمى ان يكون في اليوم السابع كما فعل سيد الخلق في اليوم السابع سمى الحسن والحسين تم وحق ذبح عقيقة خروف شات عن الغلام شاتين عن الجاريه شات يوم السابع يوم السابع ختام عقيقة إزالة شعر الراس للولد الصغير لأن هذا الشعر الذي ولد به أذى لأن هذا الشعر رقيق إذا كبر ولم يحلق بعد ذلك يبقى الرأس ضعيف لكن نزيل هذا الشعر ليظهر لنا شعر جديد حي قوي هذا ما سن لنا رسول الله نسميه في اليوم السابع ما استطعنا في اليوم السابع في اليوم الرابع عشر ما وجدت عقيقة في اليوم الحادي والعشرين ما وجدت فيما بعد أنا واجد أستطيع لا ينبغي لي بحال من الأحوال أن أدعى العقيقة وأسمع ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مولود مرتهن بعقيقته حتى عنه كل مولود لا يشفع لأبيه يوم القيامة إلا إذا كان أباه قد عنه فإذا لم عنه لا يشفع الولد لأبيه يوم القيامة فهل تريدون أن أبنائنا لا اتفعود لنا يوم القيامة ولذا ينبغي للمر إذا ولد له ولد يعق عنه ما أقفت عن ولدي قبل لأنني لا أعلم الحكم ما سمعت ما سنبهت ما عرف، ما كنت واجدا جاز لي أن أقضي إن شاء الله لي ولدان ثلاثة أربعة ولد واحد واحدة جاز لي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 ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن احق بالشك من ابراهيم اذ قال ابراهيم رب ارني كيف تحيي الموتى قال الله تعالى له أولم تومن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي ويرحم الله لوطا لقد كان ياوي الى ركن شديد ولو لبثت في السجن طول لبث يوسف لاجبت الداعي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 قال فاخذ أربعة من الطير فاصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزء ثم ادعهن ياتينك سعيا واعلم أن الله على كله إبراهيم ما شك وإنما أراد علم اليقين عين اليقين هو مؤمن بالله يعلم أن الله تعالى قادر يحيي الموت ولكن أراد إبراهيم الخليل من ربه جل وعلا ان يوقفه على ما يزيد ايمانا بالله فاذا ابراهيم ما سك والنبي يقول نحن احق بالشك من ابراهيم لو ان ابراهيم شك فنحن شكنا اعظم من ابراهيم ونحن نشك من باب اولى واحرى بمعنى لو ان ابراهيم كان شك نحن نشك اكثر من ابراهيم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 ولكن إبراهيم عليه الصلاة والسلام بقول بقوله لما قال الله تعالى له أولم تؤمن قال بلى لو كان إبراهيم غير مؤمن شاك لما أقره الله على ذلك لكن الله تعالى أقر إبراهيم على أنه مؤمن ولكنه يريد كما قلت لك عين اليقين نحن عندنا علم اليقين وعندنا عين اليقين إبراهيم علم علم اليقين أن الله تبارك وتعالى يحل الموتى لكن أراد أن يخطو خطوة أعظم وهي أن يقف على عين العقل يرى بعينيه عند ذلك أمره الله تعالى أن يأتي بالطير ويفعل كذا ويفعل كذا فكان ما أخبرنا الله جل وعلا به في كتاب القضية الثانية قضية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 هذا البلاء الذي ابتلاهم الله تبارك وتعالى به مناف للفطره وهو أمر الشذوذ الجنسي الرجل يعلو على الرجل نسأل الله العافية والسلامة وهذا أمر وعمل لم يسبق إليه لم يسبق قوم لم يسبقهم أحد إلى هذا العمل إلا قوم لوف كانوا على هذا الحال الأجيان من قبل منذ آدم إلى زمن لوف لا يعلم أن الرجل يضع شهوته في رجل الرجل ليس بموضع للشهوة الرجل رجل وإنما خلق الله تعالى للرجال حر موضع زرع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 فبعث الله تعالى إليهم رسل جبريل ميكائيل إسرافيل جاء هؤلاء الثلاثة وهم من ملائكة الله ونزلوا ضيوفا على إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام فلما نزلوا عليه في بهم وضاق بهم درعا ملائكة شباب على أكمل ما يكون من الحسن والجمال بهم الزرعا القوم يسمعون الآن ويأتون إليه وهم ضيوف وإذا بامراته امرات لوط وضرب الله مثلا للذين كفوا امرات لوط امرات نوح وامراه لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلي امرأت لوط لما جاء الشباب الثلاثة وهم جميلون خلق الصورة خرجت وذهبت الى القوم واخبرتهم بان لوط جاءه شباب جاءه كنا وجدوا ما يريدون واذا بهم يهرعون الى لوط عليه الصلاة والسلام قال يا, يا قوم هؤلاء بناتي الله جل على حل لكم النساء عودوا إلى بنا بناتي، يعني إلى بنات أمتي، وإلى بناتي أنا، أزوجكم، بدنا أن تفعلوا هذا العمل الشنيع، الفظيع، تعملونه في رجال. هؤلاء بناتهن أثر لكم. سوت ماذا فعل؟ لما جاءوا عرض عليهم البنات ليتزوجوا بهن، أبوا عند ذلك وقع عليهم ما أراد الله. أمر الله جل وعلا لوطا أن يخرج. ومعه آله إن لم عليها نعاين الله فخرج لوط وخرج القوم يتبعون لوطا والشباب الذين كانوا مع لوط وإذا بالصيحه تأخذهم ويرفعون إلى أعلى موضع ثم يعاد بهم إلى الأرض فيخفف الله تعالى بهم نسأل الله العافية والسلامة ولذا قال أهل العلم إذا وجد من يفعل هذا الفعل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 عاملت مكيدة اخرى دعت النسوه العظيمات الكبيرات لانه بلغ انه أنهم يتكلمن عليها فارادت ان تبين لهم ان الامر ان الجمال جمال يوسف ليس بفضيعي اتت بفاكهة وسكين وطعام يقطع بالسكاكين وقالت ليوسف اخرج عليهم فلما خرج ورأينا اكبرنه وقلنا ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم قطعنا أيديهن وقحه نذله صلى الله عليه قالت لإن لم يفعل ما آمره لا يسجنن ولا يكونن من الصاغين إلى هذا المستوى المرأة تنزل وتعلن إما أن يفعل بين فاحشه ولا يسجن دماءة يوسف امتنع نبث في السجن كما قال الله تعالى بضع سنين بعد ذلك براه الله وظهرت براءته واعلنت المرأة اعلان عام عرفه الصغير والكبير ابراهيم يوسف ما برى نفسه ولكن امراه العزيز قالت الان حصحص الحق انا راودته عن عن نفسي لا اله الا الله هكذا يكون الصادقون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 قال فرد الله اليه عينا وقال ارجع اليه فقل له يضع يده على متن ثور فله بما غطت يده بكل شعره سنه قال اي ربي ثم ما قال ثم الموت قال فالان فسال الله ان يدنيه من الارض المقدسه رميه بحجر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم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 فإن كنت تريد الحياة فضع يدك على مثم تور فما توارث يدك من شعره فإنك تعيش بها سنة قال ثم ما قال ثم تموت قال فالآن من قريب رب أمثني من الأرض المقدسة رمية بحجر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لو أني عنده لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر قال أبو إسحاق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 فإن آزر أبو إبراهيم يا بني لا تشرك بالله آزر ينصحه ولده إبراهيم عليه السلام ومع ذلك عندما لم يستجب لم ينفع قربه من ابنه خليل الله إبراهيم عليه السلام واراد إبراهيم عليه السلام أن يستغفر لأبيه فعتب الله تعالى على خليله وقال الله جل وعلا وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه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 فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين زوجة نوح ابو البشر الثاني لكن لما لم تسر هذه المراه على المحجه البيضاء التي دعا اليها نوح عليه السلام وقد ظل نوح عليه الصلاه والسلام يدعو الناس الى هذا الطريق الف سنه الا خمسين عام لم يجدي هذه المراه دعوه نوح عليه الصلاه والسلام فقال الله تعالى وقيل ادخل النار مع الداخلين قربهم قربها من نوح وقرب امراه لوط من لوط لم يكن سببا لدخول الجنه وانما البعد عن الله تعالى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 أعتقها وقال لها أنت حرة ولكن يوما أن أمر الله جل وعلا رسوله بأن يفضع وأن يجهر بالحق وصعد النبي على جبل الصفا ودع النبي صلى الله عليه وسلم آله ودعا عمه وعمته ودعا صفيه ودعا ابنة صلى الله عليه وسلم وقال لهم إني نذير لكم بين يدي عذابي شديد قال أبو لهب سبا لك ألهذا جمعتنا فأنزل الله تعالى قوله بسم الله الرحمن الرحيم سبت يدى أبي لهب وسب وهذا سيد الخلق صلى الله عليه وسلم ينادي ابنته بضعه بضعة منه لم يبقى للنبي من الولد إلا فاطمة مات القاسم مات الطيب مات الزينب مات رقيه مات أمك الفوم ما بقي بعد النبي عليه الصلاة والسلام إلا فاطمة البتول الزهراء رضي الله تعالى عنها وأرضاها وماتت بعد النبي عليه الصلاة والسلام بستة أشهر ومع ذلك يقول لها النبي عليه الصلاة والسلام يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئتي فإني لا أغني عنك من الله شيئا وحبيبه وابن حدّي. وسامه ابن زيد كان النبي يحب اسامه وكان النبي عليه الصلاه والسلام يحب والد اسامه اسامه والده زيد ابن حارثه مولى رسول الله اعتقه رسول الله وزوج النبي عليه الصلاه والسلام زيد بن حارثه زوجه النبي عليه الصلاه والسلام جاريته ايمن بركه وكان قد زوجه ايضا صلى الله عليه وسلم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 حب رسول الله وابن حبه فدع النبي اسامه تعالى يا اسامه لقد بلغني عنك كيت وكيت أقتلت وقد قال لا اله الا الله قال نعم يا رسول الله انما قالها تقيا خشيا من الموت والهلاك فقال النبي لاسامه أشققت عن قلبي ماذا تصنع بلا اله الا الله وغضب النبي وأحمر وجه رسول الله حتى قال أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه حتى تمنيت أنني لم أدخل في الإسلام إلا هذا اليوم القرد المحبة ليس لها وزن عند النبي عليه الصلاة والسلام وإنما الميزان العالي عند سيد الخلق صلى الله عليه وسلم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 لم يكذب ابراهيم النبي عليه السلام الا ثلاث كذبات كنتين في ذات الله كنتين في ذات الله قوله اني فقير وكانت وقوله بل فعله كبيرهم هذا، وواحدة في شأن ثارة، كنتين في ذات الله، وواحدة أيضا في ذات الله، ولكنها في شأن ثارة. هذه ثلاث كذبات عندما يسمعها السامع، وعندما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 البريء هذا ظالم هذا جبار هذا عاتي متكبر يريد أن يسفك الدماء يجوز لي أن أكذب كما وقع لعمار قيل لا أستم رسول الله ستم رسول الله ولكن قلبه مطمئن بالإيمان أتى وهرع إلى سيد الخلق فقال له النبي عليه الصلاة والسلام